وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيه فازوقوا العذاب بما كنتم تكثرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Allahul Khabees min al-Tayyib ve yijal الذين كفروا إن ينفهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فَإِنَّهُمْ سَيَعْلَمُونَ إِنَّ فإن اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ Altyazı